فشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ حِجَابًا فَعَمِلِ ٱلْإِنسَٰنُ عَمَلَهُ Ullin ema, ena bexarum, mislukum, juha, ileja, anemma, ilehukum, ilehu, waxidun, festerk nimu, ileji, juastak الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن آمَنُوا آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون لهون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 وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ izjaatahumurrusulun min bayni aydihim wa min khalfihim allaa ta'budu illallaaahu qaaloo lahu shaa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 5. those so vez. 6. bom je milikna device, 7. sem mimo jih. 8. a þažanų hæti, 10. a Wakalu li ġuludi him li me še hittu الذي palu, e un papa namla, u levi, e un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 وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ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 وَأَعْدَ إِلَّهِ النَّارُ لَهُم فيِي هَدَُ الْخُلْدِ جَزَاء أَمْ بِمَا كانَوا بآياتنَ يَجَحَدُ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 نَحْنُ أَْولَاءكُم فيِي الحيةِ الدُّنْيَا وَفِيآخَِ وَلَكُم فيِي هَا مَا تَشْتَهِي أَمفُسُكُم وَلَكُم فيِي هَا مَا تَدَّع نُزُلَم مِن غَفُور الرَّحيِيم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 ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون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 لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي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 فَلنُ نَبِّ أنَّذينَ كَفَروا بِمَا عَمِلُ وَلَنُ ذقََّهُ مِن عَذَابٍ غَلِي وَإذَا أَن عَمْنَا عَلَ الإِسَالِ أَعْرَضَ وَنَأَ بِجَانِبِهِ وَإِذاَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُدُ عَِ عَرِيم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 أولم يَكْفِ بِرَبِّكَ أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط